حصريا على شبكة ملامح هي الذكرة تسامرني تغني لي وتحكي لي حكايان تؤنسني وتعبث بي إذا ما البعد أرقني وشتت في. رسائلنا طواها البعد طواها البعد في زمن طويل العهد باثر من زوايانا أعيدي رسمة الأيام تحمل لونها الوردي. في كيف بي شجايانا ابو هذا الباب بقصتنا وعبرتنا وحبنا في ثنايانا قدمت لكم هذه الانشوده من موقع شبكه ملامح